حسب المنهج الذي بحثناه وكان هناك فرق فرق شيئا ما بين منهجنا والمنهج المألوف وهو أنه في المنهج المألوف قسموا قسموا برع الفضول إلى ثلاثة اقسام اولا أن لو باع الفضولي للمالك نحن لم نفعل هكذا لأننا لا نفرق بين أن ينوي المالك أو لا ينوي لا المالك لا نفسه وإنما يبيع من دون أن يحسب الفصاب أنه لمن لمنبار وإنما لو باع لنفسه قصد نفسه تنخلق مشكلة وأنه فذاك التقسيم شيئا ما غير دقيق وإنما التقسيم الدقيق هذا بيع الفضول بما هو بيع الفضول وبقطع النظر عن المشاكل الإضافية إلى الفضولية خل نعرف حكمه عندئذ نبحث المشاكل الاضافية وقد ثبت ان بيع الفضولي بما هو بيع الفضولي صحيح، صحيح بمعنى ان الاجازه المتأخرة مصحفة بهذا المعنى صحيح مو ان بيع الفضولي بحث لا تخلص مصحف باع ما لم يملك لكنه الإجازة المتأخرة مصحفة والآن نريد أن نحسب حساب الأوارض الطارئة أو المشاكل الطارئة على أصل كون البيع فضوليا وهما مشكلتان هي هذه المشاكل هي مشكلتان في الحقيقة مشكلة صبارة عن أنه لو أن المالك كان قد منعه قبلا لو كان قائل إلي إياك أن تبيع ما أملكه هذه المشكلة الأولى والمشكلة الثانية لو قصد نفسه عليكم السلام ورحمه الله او قل لو قصد غير المالك حتى لو لم يقصد نفسه لو قصد زيدا من الناس هم نفس المشكله لو قصد نفسه او قصد زيدا من الناس قال انا أبيع لزيد هم نفس نفس المشكله ما خفر طيب يعني يكون يقصد قصد نفسه او قصد زيدا من الناس على كل حال المشكله الاولى لو ان المانع لو ان المالك منعه عن البيع ومع ذلك ذلك خالف وباع فهل نقول أن ان البيع الفضولي رغم انه من اساسه اثبتنا صحته بمعنى ان الاجازه المتاخره تؤثر فهل حتى مع المانق او لا قد يقال ان المانق حاله حال الرد مثلا فكيف اذا رد المالك يقال على ما تعارف في الكلمات من الصحف نبحث على ما تعارف في الكلمات أنه الرد مبطل، الرد بعد مثلا لا يبقي مجالا للإجازة لو رد المالك بعد مجال للإجازة ما فهل هكذا المنع أيضا المنع السابق مثلا أفرض الرد. هذا الفرق الاول الذي نطرحه وفي هذا الفرق نقول انه نحن كان قدنا دليلان على الصحة بعض الفضولية الدليل الأول مقتضى القاعدة مع فرق بيننا في كيفية تخريج القاعدة بيننا وبين الخوئي رحمه الله مع فرق بينهما مرضا لكن على كل حال في اصل انه بمقتضى القاعده بيع الفضولي صحيح ونافذ وافقنا وان كان اختلفنا معه في التخريج والدليل الثاني صحيحه محمد بن قيس فلو كان دليلنا صحيحه محمد بن الطائي بصحة الحبل حال بياني فلو كان دليلنا صحيحة محمد بن قيس يعني لو لم نقبل أن الفضول بمقتضى القاعدة يتهم لو كان هكذا إذن هذا المنع السابق يفقدنا هذا الدليل لأنه لأنه في صحيحه محمد بن قيس ما سابق ما كان أبو وليدتي باعها ابني بغير ابني ليس أنه كان قال مسبقا أنه إياك عن تبيضي وليدتي هذا المسكين وقام سافر راح وما مفكر أن ابن راح يسوي علي فتجي خيانه راح ما نوع ما كان أكبر كذلك كذلك صحيحة الحلبي اللي أشار إلى السيد هم نفس الشيء هم لم يكن فيه منع نوع لم يكن قد منع وقال إياك أنا تبيعه في ما كان فإذا كان دليلنا على نفوذ الفضولي نفوذ بيض الفضولي هالروايات فقد فقدناها المنع السابق فقدنا هذه الروايات إذن لا دليل على نفوذ بيض الفضولي وما أن الأصل والفساد الاصل العملي والفساد ان يكون فاسدا شك في اصول النقل والانتقال يجيء اصحاب العدد على الاقل اذا النتيجه ان المنع الصابت اذا يمنع ويفسد اما بناء على ما قلنا من أنه لا مختبر قاعده البيع الفضولي بمختبر القاعده صحيح بالتخرج الذي نحن خرجناه أو بالتخرج الذي السيد البخو خرجه على مسلكه. إذا كان هكذا فما قيمة هذا الرد هذا الرد لي بعد بعدما عرفنا أن أصل بيع الفضولي صحي بالاخص بالمنج الذي نحن مشينا يعني ما قلنا بيع الفضولي للمالك مثل ما قلنا قلنا بيع الفضولي في ذاته صح هذا الرد ما هو العيب الذي يخلقه حتى نقول نصف. العيب الذي يخلقه ما اشارنا اليه من أنه يقال أن المنع السابق حاله حال الرد اللاحق أليس الرد اللاحق يبطل فيعال هضولي المنع السابق كرد اللاحق أو بتعب ببيان لعله أحكم لعله أفضل ببيان آخر لعله أحكم وأفضل هكذا قد يقال يقال هذا المنع السابق عاده يبقى بعد البيع ولو انما الى إلى أن يجيز هذا الذي قال للفطول إياك ان تبيع ما عملكه خلو هذا المنع باقي بعد, بعد إلى أن بعد ذلك يعدل ويجيز خب لكن قبل الاجازه ولو أنا ما الرد باقي ورد مبرز المنع باقي وهو منع مبرز إذن هو هذا رد اصلا أصلا قل فلا يضبي مجالاً للاجازه هذا هو العيب الذي يذكر في المقال عندئذ نقول لمناقشه هذا العيب اولا خل نتكلم صريحا في مورد الرد اصلا اترك بحثنا خل نخرج مؤقتا من بحثنا نتكلم صريحا في مورد الرد لو أنه المالك جاء ورد رد صريحاً من ما فعله الفضولي أجابه الرد يبطل بعد لا يبقى مجال للإجازة كما لعله متعارف أن يقال كذا أو لا فلو ثبت أنه لا هذا الرد ما يبطل لو ثبت أن الرد ما يبطل بعد مكدعي فما نحن في بطريق أولى إن كان هذا الرد ما يبطل فما نحن في بطريق اولى وإن كان الرد يبطل ينفتح مجال لبحث جديد أنه خوب الرد المتأخر يبطل، لكن المنع السابق شنو يبطل ولا؟ ينفتح مجرى البحث جديد. فخل نبحث هذا لعله بعد ما نحتاج إلى بحثنا لعله نثبت أن الرد ما يبطل. ونبحثه على القاعدة من لزم حثاء على ضوء بحديث مضى فيما سبق حديث هذا مسألة والدتي باعها ابني بغير اذني قيل انه هذا قد رد قيل انه هذا والدتي باعها بغير اذني هذا هو هذا رد الان ومع ذلك الامام حكم بصحة البيع بالإجازة المتاخره هذا بحث ماذا لابد تذكروا قبله أظن قبل التحطيل بحثنا الان الآن ما نريد نكرر هذا البحث وتركوا هذا إنما نريد نبحث على القاعده بغض نقطع النظر عن هذا أي نكتب الذات نبحث على القاعد نقول لماذا الرد يبطل أراد إما أن يدعى أنه لأجل, لأجل الإجماع مثلا خب لا هذا الإجماع لاغي مثلا لا شك أن هذه الإجماعات مبركية ومبنية على نكات على أخاذ لتداولة بين العلماء الإجماع ما يبدو لو كان الأساس على الإجماع ولو كان الأساس القاعدة لأن الرد كأنما أنهل أنهل معاملة خلص مع معاملة أنهيت فكيف تجاز بعدما أنهيت هذا بمقتضى القاعده نقول أن مقتضى القاعدة هذه إنما يكون صحيحا ومحقولا ونقول المعامل أنهيت بعد ما بقى مجال للإجازة إنما يكون هذا صحيحا ومحقولا فيما إذا كان الرد من قبل الطرف الأصيل هذا رد انهاء حقيقي يعني أن الفضولي إجباع كتاب بعدين قبل ما انا اجيز الطرف الاصيل يعني مشتر الكتاب اللي كان اصيل ذاك مسكن كان يريد كتاب ايش بده ان هذا فضولي اشترى منه الكتاب بعدين افتهم ان هذا فضولي مو مالته الكتاب فذاك لو انه اجي ورد قال هج هذه المعاملة قبل ما انا اجي واجيز ذاك هنا هذا الكلام يتم يعني حينما رد بعد معامل ما فقت وك معامل فبعدين انا اجي اقول اجيس بقولي ماذا تجيس معاملة ما, هذا معامل ما رات. هنا صحيح الكلام ولكن مفروضنا مو هذا ليس الطرف الاصيل رد وإنما أنا صاحب الكتاب الذي بيع كتابي فضولة ردت هذا مو معنى أن المعاملة انتهت ردت رديت المعاملة في عالم اقتبار المعاملة العزلة باقيه غاية ما هناك أنا من حق أن أرد يعني ما أقبل في الحقيقة أرد ردي يعني, يقول يعني أقول ما يمكن ان يكون هذا من من هذا ما من يكون هناك من ما هناك من يكون هناك من يكون العقد. من يكون هناك من يكون هناك من يكون حتى افسخه. قبل هناك اصلا يكون مو عقدي. افسخه هناك ذاك يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون كان داخل في المعاملة أنا يقول بطلت عن أصل المعاملة أنا ما عاد إشميني بك أنت فضولي روح على شغلك أنا أصل معاملة ما ردي فالمعاملة لم يبق لها في عالم الارتباط العقلائي أي وجود بعدين أنا أقول أجهزت يقول لي شنو اللي أجهزت ما أقولش هذا صح ولكن ذاك ما راد والمعاملة في عالم الاقتبار لو زرت باقية أنا ما أقدر أنهيها من عالم الاقتبار أصلاً مو بدي أنا لا طرف المعاملة أنا, أنا صاحب الكتاب لا طرف المعاملة قبل ما أفزيز لا, لا طرف المعاملة لا يج أصلاً المعاملة أجنبية عني أنا أجي أفسخ شون ما معنى أن يفسخ أو أجي أوميش أصلاً لا معنى لإنهاء لإنهاء نعم قول إجماع أخو إجماع قلنا ما قال لو للإجماع كل شيء ما أقول. فلا نتصور أصلا معنى معقولا لفرضية أن هذا الراب يخلق مشكلتهم وعليه فهذا فرع الأول أظن أنه صافي عن بعد خب بعد ألوش نجي نحكي أن المنع السابق شنو؟ وهو الرد اللاحق نحن الرد اللاحق ما نقبل أنه يخربط الشغل فلا يبقى مجال للبحث عن المنع السابق هذا هو المانع الأول الذي قد يفترض في المقام المانع الثاني أن نفترض قولسة نفترض أنه باع لنفسه على, مسلك على منهج الأصحاب يقولون الفرع الأول باع لمالكه الآن الفرع الثاني باع لنفسه على مسلكنا احنا ما خبذنا هذا التعبير قلنا الفرع الأول أصل بيع الفضولي المطلب الأول أصل بيع الفضولي بعد أن صح فسنقول خصوصية أنه باع لنفسه لعل هذه الخصوصية تخلقه مشكلتها <تصفيق> اي اي صح التعبير الدقيق هذا أشارت الآن يعني كتس كتسهيل للحديث نتكلم بلغة الاسخب خب ما على نفسه ولا في الحقيقة غير المالك خب ما على نفسه يقال على عدد تعبير السيد الخولي قال هذا أردى أنحاء الفرولي أردى أنحاء الفرولي يجبه فهذا نقول أنه هناك قد يكون مانعون من الصحة وهذا شنو فكر هذا الفرق في الحقيقة ينبغي ينبغي ان نشق الى شقين اولا يعني هذا الفرع هو ينقسم الى فرعين وهو انه باع نفسه الفرع الاول أنه أنه هو هذا الذي باع لنفسه ما نبحث عن اجازتي أنا أنا صاحب الكتاب العاصلي وإنما نبحث عن عمله فيما لو ملك هذا الذي تعارف في الكتب يسمونه من باع شيئا ثم ملك يعني هو باع كتابي فضولة باع لنفسه بعدين ملك الكتاب بارث انا متته وابنه كان ورثا او وهابته اليه او اجي اشتراه مني بعد ما عبابا ملكه فهل بنفس الملك بس ملكه خلي نقول لا لا خلي نقول انه بس ملكه يا بيعه السابق بيعه السابق كان يفقد عنصر الملكية فقد بعضها ما لم يملك على الملكة فينفذ اصلا بلا اجازة ينفذ هذا فرق الثاني اني لا هو ما ملكه انا صاحب الكتاب اريد ان امضي اثنين قول الفرع الثالث انه هو بعد ما ملك اجاز اثلاثة يعني في الحقيقة لفروع مهمات ينبغي ان نبحث اولا انه حينما باع لنفسه ثم ملكه حينما ملكه يقال خب هذا البيع شنو كان عيبه انه باع ما لا يملكه وهبى الامير ما لا يملكه باع ما لا يملكه الان ملك العيب انت فينفر اصلا بلا حاجه الى اجازه هذا شيء الشيء الثاني انه لا هو ما ملك انا مالك الكتاب أجازت فهل ينفر او لا الثالث انه لا هو بعد ما ملك يجيز فهل ينفر او لا فرع ثلاثة في الحقيقة أما فرع الأول وهو أنه أنزيد بمجرد الملك يتم بيعه لأن عيب البيع ما لكان أنه ما مالك الأنصار مالك هذا الفرع الأول هذا الفرع يوجد دليلان على بطلانه انولا بمجرد ان ما يتم البيع الاول احد الدليلين الروايات التي تقول لا تستوجب البيع لا توجبه البيع قبل ان تستوجبه هذه روايات انا ناسي ما ادري باي مناسبه هذا بحث يسموه بحث العينة هذا بحث ما أدي أشياء بحثنا مفصلا يجوز أنتوا تذكروها بحثنا مفصلا في بحث سابق لنا كل ما فكرت ما تذكرت أرجع إلى كتاباتي السابقة أرى أنها لا وين بحث هذا بحثنا مفصلا وبعنوان بحث العينة والروايات كانت تقول لا تستوجب البيعة لا تجيب البيعة قبل أن تستوجب الروايات هذه ورواياتهم إذا تردون عنوان يعني مصدر الروايات وسائل الوسائل المجلد 18 بحسب طبعة آل البيت باب 8 من أحكام العقود باب كامل هذا الباب به روايات كثيرة خلاصة أغلب تلك الروايات هذا أنه إن كان إن كنت إن شئت بعت وإن شئت لم تبع وهو إن شاء إن كان إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري ما بيشي يعني يقول ما بيشي وإذا لا بيشكر هذه الرواية هذه الرواية خب معناه أنه إذن ما يصح ما يجوز بيع شيء قبل أن يملك قبل أن يملك وبعد ما يملك بعد مجبور بعد يعني استوجب ذاك البيع قبل أن قبل أن يوجبه أوجب ذاك البيع قبل أن يستوجبه هذا ممنوع هذه روايات اذا تريدون نفتح الكتاب رواية روايتين من ذلك روايات نقرأ لا, لا لا بس أنا أذكر هذه روايات خرأناها بكل تفصيل ما أدري شو ولا ولابد خصم منكم كان موجود ذلك هذا مقتضى النص الخاص أما مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة وبلا حاجة إلى نص خاص نقول هذا باطل يعني ليس من الصحف أن نقول أن الفضولي الذي باع لنفسه ثم ملك بس ملك صح البيع الأول مقتضى القاعدة ميصر وذلك لأنه البيع الذي صدر منه ما صدر منه بما هو مالك صح صدر منه بيت لكن هذا البيع لم يكن بيع مالك بما هو مالك ما كان مالك افرضوا بنا كتبان انه مالك خب بس هذا كل حال ما كان مالك فلم يصدر منه حقيقة ادعاء صدر منه صح قد لعله قد يدعينه على المالك كذبا، لكن حقيقة لم يصدر منه البيع بما الله مالك، ولهذا لا دليل على نفذه البيع إنما ينفدو من قبل المالك شرط الملك هذا شرط لا شك فيه شرط الملك البيع إنما ينفدو من قبل المالك إما أن المالك هو يبيع او المالك هو يجيز فهم باعتبار مالك اجازتها تو لكن احنانه لا المالك باع ولا المالك اجاز فطبيعي نفتي بالبطلان حتى بغض النظر عن روايات لا تواجبه وجوب قبل ان السوجبة نفتي بالبطلان هذا هو الفرع الاول